و ل م يكن ل ه شريك في ا ل م ل ك و خ ل ق كل شيء فقدره ت ق د ي ر ا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 وقال الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا إ ف ق ن افتراه و أ ع ا ن ه عليه قوم آ خ ر و ن فقد جاءوا ظلما وزورا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 「私たちの م い出は何 السبيل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 ب م ا ت ق و ل و ن فما ت س ت ط ي ع و ن ص ر ف ا ل ا ن ص ر ا ومن ي ظ للعلوم ا ل ا ي ر ا و م ا أ ر س ل ن ا ق ب ل ك من ا ل م ر س ل ي ن إلا إذا لفضيله ا الدكتور محمد راتب النابلسي ك ر ا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 وعادا وثمود وأصحاب وقرونا الرس ذلك بين 私たちは神様を愛する ر ب ن ا له الأمثال و ك ل することにし ت いま ي 私 ا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء افلم َْ يكونوا َُُ يرونها ََََْ بل َْ كانوا َُ لا َ يرجون ََُْ نشورا ُُ و َ إ ِ ذ َ ا راوك َ أ َ إ ِ ن يتخذونك ََََُ إ ِ ل َّ ا هزوا ًُُ أ َ ه َ ذ َ ا الذي َِّ بعث َََ الله َُّ رسولا َُ ان كاد ليضلنا عن آ ل ه ت ن ا لولا انصبرنا عليها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 「ان هم إ أن ل ا كالانعام بل هم أ ض ل سبيلا الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إ ل ي ن ا قبضا يسيرا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 الرحمن ف ا س أ ل به خبيرا و إ ذ ا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أ ن ا س ج د لما ت أ م ر ن ا وزادهم نفورا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 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا جَهَنَّمَ إِنَّ إِنَّهَا سَاءَتْ 神様は神様の声を聞いてい ا